ذولو يقول ا ت اذا ل ل عليه ه و س كان اسحاق في التابع و ا ل ص ح ا ب ي ا ليس م ى م ع ظ ل النعم يسمى إ ن ه اسقاط على التوالي أ م ا إ ذ ا طهرت بعد نصف الليل ما عليها من ا ل ص ل ا ة اليوم الذي طهرت فيه لا ليس عليها إ ن م ا تكلم العلماء حول الصلاتين التي تجمع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ف ا ل أ و ل ى لا ن تصلي الوقتين أ ن ا مصاب بمرض في كلتا رجليه بين ع ص ا ب ي و ر و س ع ه منكما زاد هذا المرض ي د و م د ي كثيرا فلا ترك بوضوعه يمن ام أ غ س ل رجلي و أ ل ب س الجورب و أ م س ح عليه حتى اشتم الباء اغسل رجليك ما ا س ت ط ا ع والبس الجورب و ا ن س ح عليه نعم وعلى كل حال إ ذ ا كان لا يمكن الغسل العلماء يقولون بعض العلماء يقولون يتوضا ويتيمم الجزء الذي لا يستطيع أ ن يغسله لكن جمع بين عبادتين سببها واحد ليس له نظير يغسل واتقوا الله ما ا س ت ط ع ت يقول ما نصيحتكم لمن يقول أ ن ا لا أ أ خ ذ الجرح الا من الشيخ ربيع من اهله حفظكم الله جميعا ا ل أ ص ل أ ن ن ا ن أ خ ذ الجرح بدليله من علماء ا ل س ن ة جميعا فلو تكلم عالم من علماء السنه بجرح رجل ما فاننا ناخذ منه ونتلقاه بالقبول ونقبله وخاصيه الشيخ ربيعه البصيره بالحزبيين وسبر اقوالهم وكبره بهم وبمواقفهم واحوالهم ومقاصدهم والرجل أ و ت ي ب ص ي ر ة و خ ب ر ة وقد اعترف له بهذا أ ئ م ة كبار على ر أ س ه بالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ا ل ق ا ئ د حامراء ذات الجرح والتعديل في هذا الزمن و ب ح ق ه الشيخ الدكتور ربيع ا ل شيخنا ايضا يقول أ ع ل م الناس و أ ب ص ر الناس ب الجماعات في هذا الزمن هو ا ل أ خ ا ل شيخ الربيع ومن قال لكم ربيع بن ابي حزبي فهو هزبيسة اصلا ل ل ق ر و د ف ا أ أ ن ن نقبل من علماء ا ل س ن ة جميعا إ ذ ا جرحوا مجروحا لكن الشيخ قد اختص في هذا الباب بمعرفه ق و ي ة ن س أ ل الله أ ن يحفظه ويبارك فيه لقد أ ش ك ل علي تعريف المعظم ل أ ن ز ي ا د ة على ا ل ت و ا ل ي ص ا ر ط ب عليه الحافظ والحافظ العراقي لا باس من العلماء من لم يشترط ذلك لكن الحق هو الاشتراط أ ن يكون السقط على التوالي ما حكم ر ج ل تيمم ثم وجد ما بعد ما تيمم الصحيح أ ن ه لا يعيد تلكم ا ل ص ل ا ة التي صلى الله بتيمم ل أ ن هذا فرضه ف ا ت ق ا ل ل ه ما ا س ت ط ا ع ت ه والله عز وجل قال ف إ ن لم تجدوا ماء ف ت ي م م ف إ ذ ا وجد بعد ذلك الماء ف إ ن ه يجب عليه أ ن يتوضا لكن ما صلى ه بالتيمم صلى ه ص ل ا ة ص ح ي ح ة نعم أ ي ه ان و إ لم يخرج الوقت هل التقديم و ا ل ت أ خ ي ر و ا ل ز ي ا د ة والنقصان في ف ت ر ة الحيض تضر ا ل م ر أ ة من ن ا ح ي ة ا ل ص ح ي ة لست طبيبا ما هي الكتب التي يرجع اليها طالب العلم في شرح ع م د ة ا ل أ ح ك ا م وفي شرح ا ل م ن ظ و م ة ا ل ب ي ق و ن ي ة عمده ا ل أ ح ك ا م الشرح المشهور لها السهل هو تيسير العلام البسام لكن هنالك ش ر ح للشيخ النجمي ن ا اشرح على ع م د ة ا ل أ ح ك ا م طيب نعم وهنالك أ ي ض ا شرح ل ب ن دقيق ل ع ي د وهو شرح قوي ربما لا يتيسر بالطالب العلم المبتدئ وفي شرح ا ل م ن ظ و م ة ا ل ب ي ق و ن ي ة شرح الشيخ عبد الله البخاري شرح طيب استهزا أ ه ل البدع ب هذا الباب العظيم من أ ب و ا ب الفقه حتى أ ن ه اصبح س خ ر ي ة ويقولون علماء ا ل حيث هذا مع ع ب ا ل إ م ا م أ ح م د بقي يتعلم هذا الباب ثلاث سنين ا ل إ م ا م أ ح م د ت ع ل م باب كتاب أ و كتاب الحيض بقي في تعلمه ثلاث سنوات وهؤلاء يستهزئون بعلماء السن ة ن ه م علماء حيض كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ئ ه م يقولون إ ل ا كذبه وسلفهم سلفهم بهذا واصرف م عطاء لما قال ماذا تعلمون من علم ا ل حسن أ و ماذا تريدون من علم ا ل حسن إ ن م ا علمه خ ر ق ة حيض ا ل م ل ق ا ت و ما أ ش ب ه ذيله ب ا ل ب ا ر ح ة ا ل آ ن العلماء يقال عنهم انهم علماء السلاطين و يقال عنهم أ ي ض ا أ ن ه م لا يفقهون الواقع و غيرها من القاب القاب السوء و الله عز و جل و هم لهم إ سوء في نبينا صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم مع أ د ا ء الحق اهل البدع من علامتهم ا ل و ق ي ع ة في آ ل ا ل أ ث ر هذه ع ل ا م ة ق د ي م ة وهذا باب من الخير ف ت ح و الله ا لعلماء ا ل س ن ة ومن الاجر نحن اخوتكم من م د ي ن ة اترازن جنوب غرب م د ي ن ة سما يقول تعرضت بلادنا بالاسبوع الماضي ل ل س ط ر المصلح والقصب ا ل أ س ل ح ة ا ل د ق ي ل ة من قبل مليشيات ي م س ل ح ة من الاصول التشاديه ل المنازل ا ت من والأموال ومارسوا ف ع التعذيب للأسرة د م س ر ة و م ن م من من قتل من جراء التعذيب جراء اضطر جميع ا ل أ ه ا ل ي تزوح من ا ل م د ي ن ة و الفراغ ف ر ج و ا حتى الان خ ا ر ي ه من السكان و جاء العمل حاليا لاخاه اهلنا من قبل إ خ و ت ه من الجبل الغربي و الزاويه نطلب ي ن الشيخ ان يدعو لنا أ ن يفرج الله عنا كربتنا و ي ط ل ق ا ل ن ا من قبض العصابات تبارك الله فيكم ن س أ ل الله أ ن يفرج عن إ خ و ا ن ن ا جميعا و أ ن يحفظ دماءهم واعراضهم أ ح س ن الله إ ل ي ك م هل كان المحدثون يستحبون ويحرصون على تركوا ل ف ر ا ئ ض والغرائب وهل في الحديث الغريب نزيه عن غيره نعم و ه ما يقولون هذا حديث غريب ويردون به أ ن ه فائده في الحديث الغرائب شر العلم الغرائب العلم ما أ ت ا ك منها هنا ومنها هنا وليس كل تفرد ا ل ث ق ه يكون جرحا فقد يكون بعض ا ل أ ف ر ا د ب ك و ن ه رحل وغيره لم يرحل فغرائب ا ل ث ق ا ف أ م ر موجود أ ن يتفرد الراوي ا ل ث ق ا ف راوي لم يروي غيره من التقاط بحديث لم يروي غيره من التقاط إ ن م ا الذي يضر في التفرد أ ن يخالف من هو أ و ث ق منه فهذا باب ا ل ش د و د وعلى كل اعتنى العلماء بجمع كتب بجمع أ ح ا د ي ث ا ل أ ف ر ا د كالطبراني في ا ل أ و س ط وكابن حزم أ ي ض ا وكالبخاري بما أ ن العلماء يرون جواز القائد أرض وجل ايضا بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م فكيف نجمع بين ذلك وبين القاء الموعظه أ و نوفق بين القاء الموعظه وبين ه النهي عن التشويش على المصلين أ و الجار ب ا ل ق ر ا ء ة تشويش على المصلين غير إ ل ق ا ء ا ل م و ع ظ ة والجار ب ا ل ق ر ا ء ة إلقاء الموعظة هذا من قبيل تعليم الناس وقد يوافق أ ن يدخل أ ح د المسجد فيصلي ركعتين هذا لا شيء فيه ليس من التشويش النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ر ق ي ا ل م و ع ظ ة في المسجد ويذكر الناس ولا يمنع أ ن يكون بعض الداخلين قد صلى إ ذ ا انقطع دم حيض يوم ثم عاد ماذا يسمى الدم بعد الانقطاع دم حيض أ و استحاضه لا دم حيض وتكون ا ل م ر أ ة ربما هنا قد استعجلت لا تستعجلنا حتى ترينا ا ل ق ص ة البيضاء تكلمت يا شيخ عن ط ه ا ر ة القلب وقلت هي الاصل فما هي أ س ب ا ب ط ه ا ر ة القلب و إ ص ل ا ح إ ر ا د ة والنيات نسال الله ان يطهر قلوبنا جميعا و أ ن يصلح إ ر ا د ا ت ن ا ونياتنا استحضار الاخلاص لله عز وجل و أ ن تبعد والدات السوء على قلبك من حب الرياء و ا ل ش ه ر ة و ا ل س م ع ة وهذه أ د و ا ء تؤثر في الطالب للعلم كذلك أ ي ض ا أ ن يحسن ا ل إ ن س ا ن قصده في أ ن ينتفع وينفع الله به الاسلام والمسلمين ويحب ل إ خ و ا ن ه المسلمين ما يحبه لنفسه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحبه لنفسه إ ذ ا كان لدينا إ س ن ا د منقطع ونحن لا نعرف أ ن ه منقطع فكيف لنا ن ع ر ف أ ن هذا الاسناد في راون قد اسقط نعرف هذا عن طريق النظر في تلاميذه الشيخ في ا ل ت ل ا م ي ذ ة والمشاهد أ ي راون ننظر من روى عنه من ت ل ا م ي ذ ة و هو عمن روى ف إ ذ ا ذكر من ضمن ا ل ت ل ا م ي ذ ة الذي روى عن هذا الشيخ فهو متصل و إ ذ ا لم يذكر ف إ ن ن ا نرجع إ ل ى كتب المراسل ي التي ا ح ت ل ت بذكر الانقطاعات فيقولون فلان لم يسمع من ف ل ا ف إ ذ ا نص إ ل ا ي م ا ن على أ ن ه لم يسمع منه عرفنا أ ن ه منقصر هل ا ل ش ف ا ع ة ا ل ع م ه هي المقام المحمود وما هو لواء الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشفاعه المقام المحمود الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ابي محمد ا ل وسيم ل و ض ع ت مقاما ح مو ذا ل ذ ي بعث إ ذ ا اطلق النار في الجو ورجعت هذه ا ل ط ل ق ة إ ل ى بني من الجو فوصلت ل ش خ ص ف م ا ت فهذا الذي ض ر ب ب ا ل ط ل ق ة لا ي ذ ك ل جنه كالذي قتل مسلما متعمدا لا وليس قاتل متعمد هو من سبيل قتل ا ل خ ط ع فينظر ي ت أ ك د أن هذا الرجل هو السبب في قتل هذا الشخص فيقوم ن باب قتل الخطا أ ن ا شاب أ ر غ ب في الزواج وعمري عشرون عاما ً وبعض ر ل ر ب يقول دع عنك هذا ولا تتزوج فما نصيحتكم ص ي ح ت ن ا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة فليتزوج ف إ ن ه اغض للبصر و أ ح ف ظ للفرط و من لم يستطع بعري بالصوم ف إ ن ه له وجاء هل صحيح أ ن الخوف من خروج وقت ا ل ص ل ا ة يعتبر سبب للتيمم لا أ س ب ا ب التيمم التي تقدمت وهي عدم وجود الماء أ و خشيه الضرر ب ا س ت ع م ا ل أ ن ا أ ع ي ش البيت ل و ح د ه ووالدتي تريد أ ن ت أ ت ي م ع ي فقلت لها أ ن ا لن أ ب ق ى في ا ل ب ي ت من خروجي الى العمل و أ ذ ه ب إ ل ى ا ل د و ر ه ومنذ خروجي من وأرجع العمل و ارجع البيت بعد فتره شهر ي في ئ ئ ا العمل ا ثم إ ر ض ا وأنا أحبها ة الدورة تأتي التيمم البيت أيضاً أو يجوز يكون مطنياً حائطي؟ بها ملبساً ببراط هل والمس الحائط جدار إلى على وقد طيب لا الجدار ا ل م ط ر ي الصحيح ح م و ل لا يتيمم عليه و ا ل أ ح و ط في هذا ا ل م س أ ل ة فيها خلاف ا ل أ ح و ط ان يكون هنالك تراب على المكان الذي ترغب أ ن تتيمم منه ذكرت القول في الحيض ب أ ن ه م ذ ه ب ا ل إ ي م ا ن الشافي فما قول ا ل م ة أ ح م د ومالك و ح ن ي ف ة وابن المتاخرين اخذ بقوله ما ل ق و ل على خلاف هذا و أ ن ت قد عرفت ان بعضهم يرى أ ن الحيض أ ق ص ى يعني بعضهم يرى أ ن ه لا يجاوز خ م س ة عشر يوما واذا كان ت خ م س ة عشر يوما ف إ ن ه يصير ا س ت ح ا ب المهم بعضهم قد ضبطه بعدد أ ي ا م لكن ليس على هذا دليل فقد يزيد وقد ينقص ا ل م ؤ م أ ن ه لا يكون أ غ ل ب الشهر لا يكون أ غ ل ب الشهر فاذا كان أ ك ث ر الشهر فانه اصطحاب ما حكم الكني ب ا ل إ س ل ا م الكني س ن ة والنبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا فقال تكني ب أ ك ب ر أ ب ن ا ئ ك وكان يكند الصنم يا ابا تراب قم يا أ ب ا تراب ويا أ ب ا عمر ماذا فعل ابن غير ويقول يا ابا ي هريره فهو س ن ة و ا ل ك ن ي ة هي ما أ ش ع ر ت برفعه مسماه او ضعفه كما يعرف علماء ا ل ل غ ة برفعه مسماه كقولنا لا هذا اللقب الكني ة ما صدر ب أ ب أ و أ م أ م ا اللقب ما أ ش ع ر برفعه مسماه او ضعفه ر ف ع ت م سماه كقولنا زين العابدين و ض ع ف ي كقولنا أ ن ف الناقه يقول في ا ل ل ي ل ة ا ل ب ا ر ح ة عندما قلت أ ن من حسن الظن من حسن الحظ الذي طلب ت ا ز ي ل الدرس إ ن الحبر انتهى فقال بعض الشيطان ن هذا الذي طلب ت أ ج ي ل الدرس يريد ضريحا على وجه المزاح لا ما يجوز المزاح بهذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ب د ع ي ة والتي أ ل ف ا ظ م ن ك ر ة الضريح للميت من صور الشرك والبدع فلا يجوز المزاح بمثل هذا أ ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إ ل ا حقا وهذا من التوسع المذموم في المزاح قال الشيخ ا ل ع ذ ي م ي ن ا ل ك د ر ة تشبه دم ا ل غ س ي و ا ل ق ص ة البيضاء ي ن تضع ق ط ع ة قماش في المخرج ولا تجد ماء لا لا تجد دما هذا الجفاف أ م ا ا ل ق ص ة البيضاء كما ذكرت انها ماء ابيض يخرج من رحم المرئي ح الحجز تحجز الأماكن أ ب الا أ ن يكون ا ل أ م ر قريبا ً كان تخرج م س ر ع ا ً إ ل ى الحمام وتعود فذاك لكن أ ن تضع حجزا ً ثم تخرج إ ل ى ر ح ب ة المسجد تبقى هناك تتحدث أ و أ ن تمشي الى مكان قريب ثم تريد أ ن ت أ خ ذ مكانك لا هذا ليس بمشروع الإخوة ينتبهوا لمسالة الحجز هذه وبعض يذهب ينام ويغيب هذه م ا حكم إ ق ا م ة البعثات ا ل د ب ل و م ا س ي ة من س ف ر ا ء و غ ي ر ه في بلاد الكهرباء معنى ت مع ا ل أ م و ر ا ل ت تحتاجها ي الدولة ل م س ل لأن م ة هذه ان ل أ م ا ك ا ل ب ع ث ا ت تدير هي أ م ر الطلاب ه ن ا ا ك و ل م و ج و د ي ن من ا ل م س ل م ي في ن ت ل المدوء ل ك ا غ ر ق سنوات ن و بالإسلام تكون وأن وأن عقيدة طيبة كي لا يؤثر فيهم هؤلاء الكفار بشبه في ا ل إ س ل ا م ل ا حكم المسح في التيمم على حجاره ملساء لا يوجد فيها تراب أ و لا ي و ج د ع ل ى سطحها تراب الاولى التراب والرمل أ م ا ا ل ح ج ا ر ة فقد قال بعضها لإنما ا ع ت ب ا ر ه ا من الصحيب الطيب أ ن ت م قلتم أ ن السائل ي س أ ل أ س ئ ل ة في الدرس هناك بعض ا ل أ س ئ ل ة م ه م ة في الدرس لا تعرض عليك مكتوب عاجل ا ل أ س ئ ل ة الوقت يا ا خ و ة طويل ولو فتحنا باب ا ل أ س ئ ل ة ما استطعنا نمشي في الكتب قلت أ ن ق ا ل ا بن د ر ي في حديث ع ا ئ ش ة ذكر ص ي غ ة ع ن ك فهل يدخل في التدليس هذا الحديث لا نحن ذكرنا أ ن ه لم يسمع فخالد بن ذريك يحتاج أ ن يقال أ ن ه من من ا ل م د ل س ي ن ولم ينص على أ ن ه م ن ا ل م د ل س ي ن إ ذ ن عم تحملون على التدليس أ و على الانخطاط عن الخطاط ثم استدللنا بهذا أ ن ه م قالوا خالد بن ذريك عن ع ا ئ ش ة مرسل ماذا يريدون بمرسل منقطع ثم معي او لا يا و ا ن مر بنا هذا ومن نفيس كلام ابن باز رحمه الله تعالى و من نذر نفسه لخدمه د ي ن فسيعيش متعبا ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث كبيرا ف ا ل ح ي ا ة في سبيل الله أ ص ع ب من الموت في سبيل الله رحمه الله ورفع درجته أطلم يا شيخ أن في ذكر الأبيات الشيخ يا رائيا في فيعيدها علينا حتى نستفيد ذكر حتى منها كذلك محبتنا لهذه الحكم و ا ل أ د ب ي ا ت ا ل ط ي ب ة إ ن شاء الله جزاك الله خ ي ر هل الغسل حكمه كحكم وضوء التيمم ف إ ذ ا تيمم م و و د ب د ث م و ج د م ا ل ف ا د ا يعيد لا يعيد إ ذ ا كان قد تيمم ولم يجد الماء فتيمم ف إ ن ه لا يعيد الذي ح ص ر به ت ي م م صحيح وهو ب د ل عن ا ل و د و هل ا ل أ ف ض ل ط ا ل ب العلم أ ن يختار الخفاء وهل التعرف على ا ل ا خ و ة ووقوف المسجد الاجابه ا ل أ س ر ة ينافي الخفاء لا ما نريد الخفاء نريد أ ن تظهر كي نراك ما الفرق بين اللوح المحفوظ و الصحف التي عند الملائكه قد تقدم ان اللوح المحفوظ ما فيه لا يتغير و لا و التي عند ا ل م ل ا ئ ك ة يكتبون ما ي ر ف ض من قول إ ل ا لديه أ رقيب عتيل فما لك يكتب الحسنات و ما لك يكتب السيئات هذا قد يتغير يدل على ذلك قول الله عز و جل إ ن الحسنات ي ذ ه ب ن ا السيئات مو بعض الاسئله اخوه ينبغي ان تراعوا فيها يقول صبر على الدعوة. يقول الشيخ د ع و يقول ة ل ا ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله م علقا على سبيل الله إ ن هذا الطريق طويل ونحن نمشي فيه م ش ي ة السلحفاه لا يهمنا أ ن نصل المهم أ ن نموت على الطريق أ ر ي د ك ت ا ب ا ولكن بعد ن ه ا ي ة ا ل دروس اليوم جزاك الله خ ي ر وسوف أ ت ي بنفسي ل أ خ ذ ه طيب نسال الله لحظه يعطونك كتابه طيب يا ايها إ ل ن و ى هنا وجزاكم الله خيرا